الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حني وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فعن أبي قتادة وهو الحارث ابن ربعي السلمي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وحنين واد إلى جنب للمجاز السوق الجاهلي المعروف وهو في طريق الذاهب من مكة إلى الطائف وهو قريب مما يعرف الآن بالشرائع و... وال... وهذا الاسم معروف منذ القدم قال له وادي حنين حتى إنه قيل ينسب إلى رجل يقال له حنين ابن قانيح ويقال ابن قينان ابن آنوش ابن شيث ابن آدم. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لست خلونا من شهر شوال في عام الفتح. وبعضهم يقول ليلتين بقية من رمضان. و كان أصوله صلى الله عليه وسلم إلى حنين في اليوم العاشر من شهر شوال يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر بصة يعني أن, أن أبا قتاده ذكر قصة اختصرت هنا في هذا الحديث وهو أنه قال لما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين وفي لفظ نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله يعني يأتيه بطريقة خفية بحيث لا يشعر به على كل حال يقول فضربته من ورائه بالسيف على حبل عاتقه هذا حبل العاتق نعم فقطعت الدع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها رائحة الموت ثم إنه أدركه الموت فأرسلني وعلى كل حال هذه هي القصة يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه قالها ثلاثا من قتل قتيلا له عليه بينه ما هي البينة الإمام أحمد رحمه الله يقول أن يشهد رجلان أو رجل وامرأة فاتبارا هذا من القضايا المالية نعم فإذا شهد رجلان أو رجل وامرأة نعم عفوا شهد رجلان أو رجل وامرأتين لأن المرأتين تقومان مقام الرجل فعندئذ وهكذا لو رجل مع يمينه من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلابه والسلب ما يوجد مع مع المحارب من ملبوس وسلاح وين اختلف العلماء رحمهم الله في بعض التفاصيل فالشافعي رحمه الله يخصص ذلك بعدة الحرب بآلة الحرب من درع وسلاح وبيضة وهي ما يوضع على الرأس ونحو هذا وبعضهم يقول كل ما عليهم لباس ونحوه إلا أنه لا تدخل فيه الدابة التي يركبها ولا النقود التي معه ولا خيمته ولا رحله المقصود بالرحل يعني مثل لو أنك ذهبت إلى معظم خيمته فوجدت حقيبته التي فيها أغراضه أو فيها أدوات الطبخ أو نحو هذا هذا يقال له رحل وهو متاع المسافر فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذه الأشياء من دابة ونقود ورحل وخيمة أنها غير داخلة فيه في السلب وما عد ذلك من عمامة ولباس وآلة حرب فإنه داخل فيه وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحدد شيئا قال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه فإذا لم يكن للشارع معنى محدد في السلب فإنه يرجع إلى المعنى العرفي عرف المخاطبين فإن لم يوجد لهم فيه معنى فإننا نرجع إلى المعنى اللغوي فالسلب يقال لما يكون مع المقاتل مع المحارب لكن الشافعي رحمه الله من أئمة اللغة ولا يخفى عليه كلام العرب فخصه بآلة الحرب وما يلبس للحرب من درع وسلاح ونحو ذلك فالمسألة تحتمل هذا وتحتمل هذا والحديث الذي بعده في حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه لما قتل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتله فقال ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع سلبه أجمع هنا لم يستثني شيئا لكن من قال إنه يطلق السلب على السلاح وما يلبسه الإنسان للقتال فيقول له سلبه أجمع يعني مما يكون لذلك مما يكون وما عداه فلا يدخل فيه وعلى كل حال الأمر يحتمل يحتمل هذا وهذا فله سلبه فل ومما كان الناس يسلبونه من المقاتل عادة الثياب كانوا يأخذونها وإضافة إلى آلة الحرب لكن هل يقال للداب سلب أو ما يكون على المقاتل ومعه من سلاح ونحو ذلك هذا ليس محل اتفاق يقول من قتل قتيل له عليه بينه فله سلبه فله سلبه أخذ من هذا الحديث الجمهور أن السلب مستحق للقاتل سواء قال الأمير ذلك أو لم يقل في هذا الحديث الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه لكن الأحاديث الأخرى مثل الحديث سلمة ابن الأكوى كما سيأتي إن شاء الله قد يفهم منه غير ذلك وهكذا أيضا في بعض الأحاديث الأخرى في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه مع أوف بن مالك الأشجع كما سيأتي قريبا إن شاء الله فهذا الحديث الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه فظاهره أنه يكون مستحقا له إذا قال الأحادي الأمير إذا قال الأمير ذلك فيكون مستحقا له والجمهور يقولون إنه يستحقه سواء قال هذا أو لم يقل طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن هنا ما معناه إذا كان مستحق فلماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاله هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفتوى قوله هذا من باب الفتوى لا من باب الحكم وما الفرق باب الفتوى أن يقال ما حكم السلب فيقال للقاتل شرعا السلب لمن يستحق يكون للقاتل وأما باب الحكم فإنه يختلف فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد حكم به في تلك الوقعة للقاتل من باب من باب التشجيع والتحفيز حوافز للمقاتلين فيكون قد حكم به له لا أنه مستحق له في أصل الشرع واضح الفرق بين الفتوى والحكم فقالوا هذه فتوى هذا على قول الجمهور في الجواب عن هذا وتوجيهه وعلى كل حال هذا قال به طائفة من أهل العلم والمسألة ليست محل اتفاق وخلاف فيها مشهور فبعضهم يقول لا يستحقه القاتل إلا إذا قال الأمير ذلك وقالوا وظاهر الحديث يدل عليه وهذا يمكن أن يستدله من المنقول مع أن ذلك لا يقطع به لا يقطع به يستدل له يعني باعتبار أنه لا يستحقه إلا إذا قال الأمير ذلك أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه والنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن ذلك مؤثرا ومحفزا لما قاله لهم نعم قبل المعركة الأمر الثاني حديث عوف بن مالك مع خالد بن الوليد رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال عوف بن مالك قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم وهذا كان متأخرا كان وقوع ذلك متأخرا جدا يعني هذا كان في مؤتح فخالد رضي الله عنه منعه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف ابن مالك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه لاحظ الآن هذه الجمل خالد منعه خالد ما قال من قتل قتيلاً له عليه بين في ظهر الأمر لو قال لا أعطاه فمنعه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل خالد رضي الله عنه قال ما منعك أن تعطيه فالذين يستدلون رواية عن الإمام أحمد وقول طائفة من المالكية أنه لا يستحقه إلا إذا قال ذلك اللهم بهذا الحديث حديث عوف بن مالك. ما نحث حديث عوف بن مالك لا يدل صراحة على هذا، لأنه في بعض جمله قد يستدل به على غير ذلك. لاحظ الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جايش تكين. عوف بن مالك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد ما منعك أن تعطيه. لو لم يكن مستحقا له لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك. أن تعطيه لاحظ مع أن الذين قالوا إنه لا يستحق سذلوا بهذا الحديث فالحاصل أن خالد رضي الله عنه قال استكثرته يا رسول الله استكثرته رآه كثيرا قال فادفعه إليه وهذا يدل على أنه مستحق له وإن لم يقل الأمير ذلك فمر خالد بعوف فجرى رداءه أو فبمالكة الرداء خالد وقال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قال لخالد نعم بأنه سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله هذا فلما أخبره وقال أعطه سلبه جرى رداءه لما جاء راجع قال أما قلت لك أني سأخبر فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعطيه يا خالد هل أنتم تاركوا لي أمرائي الآن أول الحديث يدل على ماذا عند التأمل يدل على أن السلب مستحق للقاتل طيب وآخر الحديث لا تعطيه يا خالد قد يفهم منه أنه غير مستحق للقاتل لكن الذين يقولون إنه مستحق للقاتل وإن لم يقل الأمير ذلك قالوا هذا من باب التعذير منعه حقه من باب التعذير لكن يرد على هذا السؤال الكبير وهو أن الذي قال ذلك هو عوف بن مالك وليس الرجل الذي استحق السلب فالتعذير يقع على من يقع على عوف لكن الواقع الذي تحمله هو الرجل صاحب السلب فالاستدلال به على أن السلب لا يستحق إلا لا يستحق للقاتل إلا إذا قال الأمير ذلك يرد عليها إشكال من هذا الحديث الذي يستدل به القائلون بأن السلب لا يستحق له إلا إذا قال الأمير ذلك لاحظ فيمكن لكل طائف أن تستدل بهذا الحديث نعم ومن جهة أخرى يمكن أن يقال أيضا مع حديث حديث سلمة بن الأكوع الآتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فله سلبه أجمع نعم. قد يفهم منه أن السلب مستحق للقاتل لكن قد يرد على هذا إشكال أيضا وهو أنه إذا كان ذلك يستحق يكون حقا للقاتل، فمع ذلك أنه قد لا يبقى غنائم كل من قتل واحد يشهد عليه فيأخذ ما وجد منه فلا يبقى شيء أو لا يكاد يبقى شيء في الغنيمة معن أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين ويبقى الخمس يقسم إلى خمسة أقسام. فلو كان لكل قاتل السلب سلب من قتله لم يبقى شيء أو لا يكاد يبقى شيء اللهم إلا إذا من فر وترك إذا هزموا وتركوا سلاح وأموال أو نحو ذلك وكذلك أيضا ما يذكره أهل العلم شروط استحقاق السلب يعني يقول مثلا لو أنه تعاون على قتله اثنان فإن السلب يكون غنيمة ما يكون واشترطوا شروطا وانختلفوا في بعضها يقول مثلا لابد بد أن يكون هذا الإنسان يعني في صولة القتال وخاطر بنفسه ونعم يستحق عند ذلك السلب بخلاف إذا ما كان في مخاطرة نعم معنى الحديث ليس في هذا من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه ثم أيضا هذا السلب يكون من ماذا هل يكون هذا السلب يعني كما هو الظاهر قد يفهم من من قتل أخذ السلب ولو لم يبقى غنيمة أو يكون هذا من الخمس أو يكون من خمس الخمس مع أنك لو أجريت هذا على المقاتلين، لن يبقى لا خمس ولا خمس خمس والله أعلم فالإمام مالك رحمه الله يقول إن شرطه الإمام كان له من خمس الخمس من خمس الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الخمس معروف أن خمس الخمس السهم الأول فيه لله وللرسول والراجح على قول الجمهور أنه سهم واحد كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منه نفقة أهله سنة ويجعل الباقي في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين هذا خمس الخمس والباقي لذو القربة واليتامة والمساكين بالسبيل نعم. فالإمام مالك رحمه الله يرى أنه إن كانت قيمته بقدر الخمس فإنه يأخذه وإن كانت قيمته أكثر من الخمس يستحق منه بقدر الخمس ولا يأخذه من أصل الغنيمة وهذا يرد عليه أشكال الذي ذكرته آنفا كل من قتل قتيل سيأخذ سلبا لن يبقى غنائم ولن يبقى لبيت المال شيء من الخمس ولن يبقى اليتامى والمساكين ولا نعم والحاصل من الإمام مالك رحمه الله يرى أنه إن لم يشتري ذلك الإمام فإنه لا لا حق فيه للقاتل على كل حال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا كعادته يردد ذلك الثلاثا ليفهم عنه ويعقل عنه كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين فقال رجل صدق سلبه عندي فأرضه مني أو عني ويروى أنه شهد له بذلك الأسود بن خزاعي الأسلمي وعبد الله بن أنيس، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا هالله إذن لا يعمد إلى لا يعمد أسد من أسود الله وفي رواية فقال أبو بكر كلا لا يعطيكه أضيع أو لا يعطيه أضيع من قريش تصير ضبع أضيع من قريش ويدع أسداً من أسود الله تعالى يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صادقة أو بكر رضي الله عنه نعم سلام وعن سلمة ابن الأكواع رضي الله عنه قال أت النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر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 جده والأكوع وسنان ابن عبد الله ابن قشير وسبق الكلام على ترجمة سلمة رضي الله تعالى عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين والعين يقال للجاسوس يقول وهو في سفر وذلك في غزوة حنين في غزوة حنين كما في صحيح مسلم فعن سلمة رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وهوازن كانت هي وقعت حنين غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينما نحن نتضحى مع رسوله نتضحى يعني نأكل في وقت الضحى نعم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه فجلس يأكل معهم ثم نظر ثم انطلق مسرعا إلى جماله فركبه وانطلق فتبعوه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اطلبوه واقتلوه اطلبوه واقتلوه لأنه سلم عرف أن الرجل عين للمشركين اطلبوه فاقتلوه فلاحقه رجل على جمل وجاء سلمى بن الاكوع رضي الله عنه على قدميه يقول حتى صرت عند وركي الجمل او يعني فالشاهد يقول ثم تقدمت حتى صرت عند ورك, ورك الجمل الرجل العين هذا يقول ثم تقدمت حتى أخذت بخطامه فأنخته أنخته تعرفون يأخذ بخطامه يضرب ركبته التي في يده ويقول له إخ, إخ مباشرة الجمل يضرك نعم فيقول فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض علوته بالسيف فأطار برأسه فجاء الناس استقبلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتله قالوا سلمه ابن الأكوع قال فله سلبه أجمع رضي الله تعالى عنه وأرضاه على كل حال ظهر هذا الحديث كما أشرت سابقا نعم قد يفهم منه قد يفهم منه أن السلب غير مستحق للقاتل لأن السلب حكم به له قد يقول قائل هذا قد يقول وقد يفهم من عكس هذا قد يقال إن, النبي ص... إن هذا لما كان مستحقا له والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال من قتل قتيلا فله له عليه بين فله سلب فلما قتله سلمة بن الأكوع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلبه أجمع باعتبار أنه مستحق له وهذا أوضح من الأول في الاستدلال الاستدلال به على أنه مستحق للقاتل اوضح من الاستدلال به على أنه غير مستحق له له سلبه أجمع نعم ولو لم يقل الأمير ذلك فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله وقد يقول القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل له ذلك باب التنفيل نفله إياه نعم على كل حال هنا قال فقتلته فنفلني سلبه ولهذا الذين يقولون إن السلب لا يكون مستحقا للقاتل يستدلون أيضا بهذه الجملة من الحديث قال فنفلني فالنفل هو ما يعطى من غير استحقاق أو من غير يعني لا يكون حقا ثابتا له مثل الغنيمة فإنها تعطى للمقاتلين فهي حق لهم أربع أخماس الغنيمة للمقاتلين فهنا يقول فنفلني سلبه والذين يقولون إنهم مستحق للقاتل يقول معنى نفلني هنا يعني أعطاني حقي أعطاني ما استحققته لاحظ نفس الحديث ونفس الجملة يستدل بها أو وهي تحتمل هذا وهذا وكلمة التنفيل تحتمل هذا وهذا في لغة العرب ولذلك لو نظرتم في الكلام في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال في كلام العلماء في المراد بالأنفال كلام طويل جدا قد يتحير فيه كثير ممن يقرأه وينظر في أقوال أهل العلم فيه فالتنفيل تارة يقال لما يعطى من غير استحقاق ثابت يعني زيادة على حقه الثابت حق الثابت هو من الغنيمة أربعة أو خماس فالزائد يقال له نعم ويقال أيضا ذلك للغنائم والله عز وجل قال في سورة الأنفال أسألونك عن الأنفال وهي الغنائم فإن ما أخذ في يوم بدر أخذ بالقوة والقهر بخلاف ما أخذ في من بني النظير وقريضة و القرى التي أفاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أرض ومال فذاك يقال له الفي وما حصل من أموال المشركين من غير قتال فذاك يقسم كما يقسم الخمس إلى خمسة أقسام خمس الغنيمة وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ وَلِلْرَسُولِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَكِينَ هذا الخمس فقط في غنيمة ألفي كله يقسم هذه القسمة ولا يوجد أربعة أخماس للمقاتلين لأنهم كما قال الله عز وجل فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ الإيجاف والإسراع والخيل تش تشير إلى السفر الطويل، ولهذا كان الله عز وجل يقول لهم: لم تقطعوا، لم تبذلوا في، لم تقطعوا فيه شقّه، ولم تبذلوا فيه مشقّه. المشقّ بالإغارة بالخيل، بالهجوم، وقطع المسافات الطويلة في الركاب. وتعرفون في قصة أُحد لما. الهم المشركون بالإغارة على المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الله علي عنه أن ينظر وأخبره أنهم إن جنبوا الخيل فهم يريدون مكة إذا ركبوا الإبل وإذا ركبوا الخيل فهم يريدون المدينة فالخيل تستعمل للإغارة والإبل تستعمل للسفر فما أوجفتم يعني أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب نقول في جهد إذن هو ليس لكم نزعه من أيديهم هذا الفيء بخلاف الأنفال على كل حال فلاحظ هذا الحديث كيف يدل وفي رواية للإسماعيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله فله سلبه لاحظ إذا هذه الرواية الآن بقينا عليها فيكون هذا مثل الحديث السابق من قتل قتيل له عليه بينه فله سلبه نعم فلاحظ الآن هذه المواضع في حديث واحد كيف تحتمل كيف تختلف فيها أنظار العلماء رحمهم الله ولهذا يا فالإنسان لا يستعجل خاصة في المسائل الكبار أو المسائل الدقيقة أو المسائل التي لم يطلب الناس رأيها فيها فالأمر ليس بهذه السهولة التي يتصورها كثير من الناس من طلبة العلم لربما أنه يتكلم بكل سهولة ويظن أن الحق الذي لا مريت فيه ولا محيد عنه ولا هو ما قاله وما مع أنه لم يدرس المسألة ولم يبحثها وإنما سمع فيها فتوى في الإذاعة أو سمع فيها بكلام طالب علم أو في مجلس أو نحو ذلك وحفظها وصار يردد هذا الكلام عشر سنين وعشرين سنة أو ثلاثين سنة ولم يدرسها ولم يحررها ولذلك كل ما اتسع نظر الإنسان وعلمه وبصره كل ما صار عند احتمالات وأوجه نعم وأستعظم الكلام في مسائل العلم وكل ما كانت عباراته أخف وألطف كلما ما عظم جهله كلما جاءت العبارات القوية الصارمة التي نعم وبهذا يعذر الإنسان العلماء رحمهم الله حينما يختلفون طبعا هنا هذا الحديث ضم مسألة أخرى وهي الجاسوس من الكفار ما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بقتله وهذا لا إشكال فيه إذا كان من الحربيين لكن يبقى النظر في من تجسس للكفار وهو مسلم فهل هذا حكمه القتل هكذا أو لا الحنابلة مذهب يرون أنه يعاقب بما يردعه وهو قول الحنفية والشافعية يعاقب بما يردعه من تعزير حبس أو نحو ذلك بما يردعه والإمام مالك يقول يجتهد فيه الإمام هذا إذا كان مسلما يتجسس للكفار وكبار أصحاب مالك كما قال القاضي عياض يقولون يقتل يقولون يقتل أما إذا كان ذميا أو معاهدا فينتقض عهده بذلك وليس هذا محل اتفاق ينتقض عهده بالتجسس فمن أهل العلم كمالك والأوزاعي يقولون ينتقض العهد إذا تجسس للكفار هذا الذم أو المعاهد والشافعي رحمه الله يرى أنه لا ينتقض عهده إلا إذا كان قد اشترط عليه أن يتجسس على الكفار بهذا الشرط فيرى أنه لا ينتقض أهدو وهذا مذهب الحنفية نعم فكيف إذا لم يتجسس هذا الذم الآن إذا تجسس الكفار الشافعي رحمه الله يقول إذا اشترط عليهن الأذى لا يتجسس فتجسس على على المسلمين فإنه ينتقض فكيف إذا كان لم يتجسس أصلا وأقصد بهذا أن الإنسان أحيانا لجهله قد يجترع على أمور كبيرة يعني العلماء في مثل هذه المسألة رجل يتجسس لصالح الكفار وهو كافر هذا يقول يعذر وهذا يقول ينظر فيه الإمام وهذا يقول إن كان اشترط عليه انتقض عهده وإلا فإنه لا ينتقض فكيف إذا كان له له عهد أو على الأقل شبه عهد ولم يحصل من هذا ثم يأتي أحد الناس ويقتلونه هو فهذه أشياء عجيبة جدا من الجرأة يعتمد إلى هذا يعني من لا يطلب العلم ولا يعرف العلم ووصد الفتوى وهو ربما لم يقرأ في المسألة كتابا واحدا وينفذ أيضا لذلك القضية خطيرة يعني الإنسان قد يتوب من بعض التقصير في حق الله عز وجل المعاصي ثم يقع في عظائمه يعني تدينه يحمله على عظائم إما من هذا القبيل وإما أن يتحول بتدينه هذا إلى رجل يحارب ويعادي أهل الخير والفضل والصلاح والدين ليس له همة إلا في الواقعة فيهم والتحذير منهم وأذيتهم من قبل يوم أنه كان مقصر وفي أشياء لربما كان غافلا ومشهولا بدنيا أفضل ألف مرة من حاله الثانية التي صار فيها حرب على كل خير ومعروف صلى الله عليه وسلم.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 ونفّلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا, بعيراً نعم يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد. السرية قطعة من الجيش يبعثها الأمير لغرض عسكري. و. السرية فيما لا يزيد على أربعمائة وبعضهم يقول لا يزيد على خمسمائة هذه السرية قطعة ليست كبيرة من الجيش بحيث لا يتجاوز العدد تبعث إلى العدو طبعا لا يتجاوز العدد أربعمائة وقيل لا يتجاوز خمسمائة سميت سرية قيل لأنها تسير خفية تسري في الليل وبعضهم قيل لأنها خلاصة الجيش يعني من نخبة قيل لها سرية على كل حال ما زاد عليها يقال له منسر فإن زاد على الثمانمئة يعني من الخمسمائة أو قلنا إلى أربعمائة مثلا سرية إلى الثمانمئة منسر وما زاد على الثمانمئة نعم فإنه يكون جيشا قال له جيش ما زاد على الثمانمية فإن زاد على الأربعة ألاف قال له جحفل جحفل يقال جرار جيش جرار يقال له الخميس لماذا يقال للجيش الخميس لماذا ما السبب ما تعرفون الجيش يقال له الخميس خميس الخميس في قصة الخيبر فتح خيبر لما خرجوا اليهود فجرا معهم المعاول والآلات الحرف وقالوا الخميس الخميس يعني الجيش لماذا يقال له الخميس ها ليش لأن يوم الخميس لا لماذا يقال له ها لأنه خمس تقسام مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب قال له الخميس طيب والسريه إذا خرج منها مجموعة أيضا لغرض آخر قال لهم البعث البعث على كل حال يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه إلى نجد فخرجت فيها أمير هذه السرية هو أبو قتادة ابن ربعي رضي الله عنه عدد المجموع مجموع هذه السرية كانوا ستة عشر رجلا يعني مع القائد مع أبي قتادة ومع الراوي اللي هو ابن عمر يقول فأصبنا إبلا وغنما إبل وغنم فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا يقول هنا فأصبنا إبلا وغنما عند الواقدي وإن كانت الرواية ليست صحيحة من جهة الاسناد أن الغنائم بلغت مئتي بعير مئتي بعير وألف شات شات ألف شات وأنهم سبوا سبيا كثيرا وهم ستعاش وفي كتب السيار تفصيل ذلك ماذا صنعوا على كل حال الآن لا لا نحن لو أردنا أن نقف عند هذه الرواية اللي عند الواقدي أنهم حصلوا مئتي بعير المائة بعير، المائة بعير، لو أنك قسمتها على خمسة حتى تخرج الخمس ويبقى الأربع خماس، قل لا، فإنه كم مئتين تقسمها على خمسة يطلع؟ أربعين نعم؟ أربعين، أربعين، أربعين، يعني الخمس أربعين، كم يبقى مائة وستين يبقى مائة وستون بعيراً، هذه هي الأربع خماس التي يستحقها. المقاتلون واضح 160 الآن لو نظرت في بلغت سهماننا 12 بعيرا لو ضربت الآن لو قلنا عددهم 16 12 ضرب 16 180 100 كم فوق 190 192 أكثر من 162 واضح أكثر من 160 سهمانهم الآن يعني ما استحقه المقاتلون من الأربع خمس ولهذا قضية أنهم كانوا 16 تذكر في كتب السير لكن لو قسمناها بهذه الطريقة وقلنا أنهم فعلا كما قال الواقدي غنموا مئتي بعير ففي إشكال لكن لو صرفنا النظر عن هذا العدد عن المئتين وقلنا السهمانهم الآن 12 بعير يعني 192 192 هذه هي الأربعة خماس فإذا ردت أن تعرف كم قدر الخمش قسم 192 تقسيم أربعة ولا لا تقسيم أربعة القدر الذي يخرج منها يكون هو الخمس يعني تضيف إليها تكون النتيجة خمس أخمس ولا لا أليس كذلك ويبقى فيه إشكال أيضا في القسمة سيبقى فيها إشكال وسيكون الذي أعطيه هؤلاء يقول ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا سيكون هذا التنفيل إذا حسبتها سيكون أكثر من خمس الخمس لأن نفلهم أعطاهم زيادة على سهمانهم هل التنفيل هذا منين من الخمس بإطلاق ولا من خمس الخمس من خمس الخمس لأنه هو الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم وأما باقي أربعة أخماس من الخمس فهي للذي القربة واليتامة والمساكين والسبيل أليس كذلك؟ فيبقى فيه أيضا يبقى فيه إشكال الشاهد هذا الحديث يؤخذ منه أن السريه الآن السرية تابعة للجيش فقد يقول قائل إنما تأخذه السريه من الغنائم هو يرجع للجيش ويقسم من جملة الغنائم، لكن من أهل العلم من قال من أخذ من هذا الحديث أن السرية المنقطعة اللي ذهبت بحيث الجيش لا يستطيع أن ينجدها ولا أن يدركها قعيدة أنها تستحق ما حصلته دون بقية دون بقية الجيش واضح؟ يعني كأنها جيش مستقل السرية المنقطعة التي لا يحصل لها غوث من الجيش وإمداد ونحو ذلك فهذه تنفرد بما غنيمته ويخرج منها الخمس ويقسم الطريقة المعروفة على كل حال يقول فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا عرفنا أن التنفيل يطلق على العطية غير اللازمة وبعضهم يفسره بالغنائم نعم وعلى كل حال وبعضهم يقول ما يعطى من الحوافز يقال له تنفيل ما يعطيه الأمير من الحوافز للمقاتلين هو الذي يقال له تنفيل على كل حال يبقى هذا التنفيل هل هو من رأس الغنينة قبل أن يخرج شيء للمقاتلين؟ نعم وهذا قال به بعض أهل العلم وبعضهم يقول من الخمس ألاحظ هنا الحديث ظاهره أنه أعطاهم قال ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً, بعيرا ما قال من خمس الخمس ولا قال فبعض أهل الذين منه أنه من الخمس وبعضهم يقول من خمس الخمس من خمس الخمس لكن قد يقال على كل حال بأن هذا هو الأولى والله أعلم اعتبار أن الباقي من الأربعة أخماس الخمس هي مستحقة لذي القربة واليتامى والمساكين إلى وإنما الذي ينظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المصالح هو خمس الخمس لله وللرسول والمسألة تحتمل تحتمل هذا وهذا والعلم عند الله عز وجل و قد يدل الخمس مرآه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن الزهري قال بلغني عن ابن عمر بلغني عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه بعثها قبل نجد من إبل جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغنم سوى نصيبهم من المغنم سوى نصيبهم من, سوى نصيب من ما الذي يبقى من غير نصيبهم من الخمس لكن قد يفهم منها ايضا أن سوى نصيب من الخمس الخمس يعني سوى نصيبهم من الم... أعطاهم نصيبهم من المغنم وزادهم عليه من أين زادهم؟ هنا لم يفصح لكن يقال أنه من الخمس الخمس فقد يستدل به هذا وقد يستدل به هذا وهذا يدل على أن هذه المسائل محل اجتهاد أنها محل اجتهاد, اجتهاد فيها أهل العلم ولذلك تجد كل هذه الأقوال أحيانا مثلا هذه الأقوال اللي ذكرتها أنفة أو الاحتمالات كلها في مذهب الشافعي الله. فضلاً عن ما يروى عن الإمام أحمد في هذا الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم قد يفهم أنه خمس الغنيمة وهو مردود عليهم وقد يقول قال لا الذي له صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس فكان مسلم يأخذ من هنا فقط سنة والباقي يجعله فيه كما سبق السلاح والقرآن والله تعالى أعلم تفضلوا وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم، إذا جمع الله الأولين والأخرين، يرفع لكل غادر لواء. العرب كما قال القرطبي رحمه الله يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء. فهذا جاء كما يقول القرطبي رحم الله على عادتهم وطريقتهم وهذا الغادر لما كان قد فعل ذلك على طريق الخفاء شهير به شهير به في يوم القيامة فافتضح كما أن الإنسان الغال ومن يغل يأتي بما غلب يوم القيامة فهذا الإنسان الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأتي أحد يوم القيامة ومعه شاة لها ثغاء ولا بقرة لها خوار ولا ناقة لها رغاء فهذا الإنسان الذي أخذ هذه الأشياء وسرقها أو اختلسها يأتي يوم القيامة تفضحه تصيح بأعلى صوتها أمام الناس يحملها على رقبته وهكذا من غصب شبرا من الأرض ويقه من سبع أراضين يوم القيامة على كل حال واللواء معروف هو العلم يقول فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان هذه غدرة فلان الغدر يكون بنقض العهد بإعطاء الأمان ثم النكث النكثيه كل فعل لا يحل له شرعا كل اغتيال مثلا في الحرب ممنوع شرعا فإنه يقال له غدر إذا اغتال من أعطاه الأمان فهذا غدر إذا اغتال من أعطاه العهد فهذا من قبيل الغدر وعلى كل حال الحديث يشمل هذا يعني مما يقع في الحرب ويشمل غيره كل غادر يجعل له لواء يفضح يوم القيامة ففي حديث أبي هرير رضي الله عنه الصحيح مرفوعا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم هدر الحديث وفي حديث مسلم في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ما معنى أخفر مسلما يعني هذا المسلم أعطى لإنسان العهد أو الأمان فجاء آخر وقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا لا لاحظوا خطورة هذا الأمر من أخفر مسلما أخفر مسلما إن هذا الإنسان الذي يأتي بهذا العامل هذا عهد وأمان له ولا لا فيأتي إنسان ويدبحه ويقتله كذا أخفر مسلما عليه لعنة الله والملائكة والناس الجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة يعني ما حاجة الإنسان يدخل في أمر كهذا سن كل ما تأمل بعض هذه النصوص بينه وبين نفسه أحيانا يتعجب من يعني الجرأة وكيف أن الجهل يفعل بصاحبه على كل حال فالحرب يحرم دمه بالأمان وبالعهد وبالهدمة عقد الزمة وإذا حرم دمه حرم ماله واسترقاقه وعشره وهكذا من دخل دار أمان، من دخل دارا للكفار بأمان، فإنه يحرم عليه أن يغدر بهم، يحرم عليه أن يغدر بهم. واليوم الجوازات اللي يدخل فيها الإنسان، هذا يعتبر إيش؟ من هذا القبيل؟ في هالأعراف الدولية؟ فلا يغدر بهم. تفضلنا. وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغاز النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان نعم آه. أن امرأة وجدت في بعض مغاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة هي غزوة حنين كما جاء ذلك عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث رباح ابن الربعي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاه وعلى مقدمته خالد بن الوليد فمر رباح وأصاب مر يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه كان متقدما فقتلوا امرأة فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قد تجمعوا على امرأة مقتولة ينظرون إذيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها ونظر قال ما كان لهذه أن تقاتل نعم أو ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم الحق خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا ونقل النووي رحمه الله الإجماع على العمل بمقتضى هذا الحديث وهو أن النساء لا يقتلن ولا الصبيان وإذا نظرت في مجموع النصوص فإنه لا يقتل راهب لا يقاتل يعني في صومعته ولا الشيخ الهرم الكبير إلا إذا قاتلوا المسلمين المرأة إذا قاتلت فإنها تقتل والصبي إذا كان يقاتل معهم أو أن المرأة مثلا أو الصبي يجمع لهم السهام أو نحو هذا يعينهم في القتال فإنه يقتل وهكذا لو أنهم تترسوا بهم لو تترسوا بهم فإنهم يقتلون وهكذا في التبييت تبيتا يغار عليهم ليلا بشرطه طبعا إذا كان قد بلغتهم الدعوة فإذا بيتوا ولم يتبين الصغير من الكبير و... وقتل من قتل بطريق الخطأ بالتبيت فلا حرج لكن لا يقصد ابتداءا لا يقصد قتلهم وكذلك لو أنه رموا بالمنجنيق فإن المنجنيق لا يفرق فعند فعندئذ يجوز هذا وهذه الحالات. أما قصدهم ابتداء الشيخ الكبير يقتل إذا كانوا يقاتل أو يستعان برأيه على الحرب. وأهل السير يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف أو في حنين، نعم، جاء له بالشاعر المعروف دريد بن السمّه وكان. لما خرج إلى حنين سأل مالي لي بكاء الصغير ونهيق الحمير وذكر يعني أنهم أخرجوا دوابهم معهم فقالوا إن عوف بن مالك النصري قد أمر بإخراج الذراري والنساء والأموال فقال له قالوا يقول إن الرجل يقاتل دون حريمه وماله فلا يفر فنبر بفيه صوت بفمه استهزأ به وقال رويعي شات ورب الكعبة يعني ما لبصر بالحرب نعم إن الرجل إذا انهزم لا يلوي على شيء فمالك بن عوف النصري هددهم لما قيل له هذا وأرادوا أن يثنوه عن رأيه قال إما أن تضيعوني وإما أن أقتل نفسي فقال دريد بن الصيم مليتني فيها جذع أخب فيها وأضع كلام المعروف الذي الشاهد قال أنه أخذ في ال... من ضمن من أخذ من الأسرة وأنه قدم القتل وقتل لأنه كانوا يستعينون برأي لأنه رجل مجرب في الحرب ويعتبر مستشار بالنسبة لهم على كل حال النساء والأطفال لا يقتلون قصدا ابتداء إلا في الحالات التي ذكرت ما لو تترس بهم العدو أو نحو ذلك طبعا هذه مسألة التترس اللي تسمعون بها العدو اللي بحال الحرب يتترس بأطفاله ونسائه وكذا ما هو في بلاد المسلمين يوجد من المسلمين والكفار الذي لا يحل قتلهم ويقال هذه مسألة التترس شتان بين هذا وهذا لكن فتجد هذه الكلمة تلاب كثيرا التترس التترس تترس وأين هذا من هذا طيب تفضل نعم وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكايا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما أرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما شكاية القمل وفي رواية البخاري من حكة إنهم كانت بهما ولا منافات لأن الحكة قد تكون بسبب القمل وعلى كل حال الحديث هذا دل على أنه يجوز أن يلبس الحرير للحاجح لاحظنا مي محل ضرورة هنا وإنما حاجة إن كان ذلك من أجل القمل فإن الصوف مع العرق وفي السفر يؤدي إلى إلى تولد هذه الهوام وتكاثرها. وإذا كان ذلك بسبب الحكة كما نقول نعبر الآن التهاب في الجلد مثلا فإن الصوف يزيده واضطراما وحرارة فإذا لبس الحرير لرقته ونعومته فإن ذلك يكون أخف فسواء كان للقمل أو كان لحكا أو جمعنا بينهما بالطريقة السابقة فيجوز لبسه للحاجة وإن لم تصل إلى الضرورة لأنه لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة وإن يقول شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله بأن لباس الحرير لإرهاب العدو فيه قولان أظهرهما, أظهرهما الجواز الجواز لاحظ وإن لم يكن فيه حكه ولا قمل بأي اعتبار باعتبار أن ذلك يكون أفخم وأعظم في عين العدو وفي حديث بدجان كما تعرفون لما مر بين الصفين يتبختر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن نعم ولهذا تكلم العلماء في الصبغ بالسواد للحرب فبعضهم بعضهم أجازه وبعضهم منعه الذين أجازوه قالوا هذا في إرهاب للعدو ولبس الحرير فيه إرهاب للعدو فيظهر الناس بحالة من الفخامة ويقع في نفس العدو ما يقع فيه من الخوف والهيبة، ومن قال بأنه يجوز لإرهاب العدو وإن لم يكن لحكمة أو قمل أو نحذاء، الجماعة من الصحابة فمن بعدهم، أنس كان يلبسه في الحرب، أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال به طائفة من التابعين، العطاء والحسن، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. أو عفوا محمد بن الحسن الشيباني أصحاب بحنيفة أما أبو حنيفة ومالك فإنه فإنهم كرهوا ذلك نعم وهذا وهذه الكراهية أيضا منقوله عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم العمر بن سيرين والبخاري رحمه الله وضع ترجمة في صحيحه باب الحرير في الحرب والمسألة ليست محل اتفاق على كل حال بل إن ابن العربي رحمه الله ذكر فيه عشرة أقوال حكم لبس الحرير في الحرب عشرة أقوال الحديث الدليل هنا دل على أنه يجوز للحاجة كالحكة والقمل والأصل فيه التحريم بالنسبة للرجال نعم، فيبقى على هذا الأصل، والله تعالى أعلم. إلا لدليل. كما أنه ورد عن أنس أنه كان يلبسه، ورسل. ورد عن عمر أنه، أي نعم، والله أعلم. تفضل نعم عنه. وعنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال.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 كانت أموال بني النذير، مما أثا الله على رسوله. إحنا عرفنا الفي هو ما حصل من أموال الكفار من غير قتال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت له أموال بني النذير، معروف أنه جمع الأنصار رضي الله تعالى عنهم وخيرهم. فكان المهاجرون إذا جاءوا إلى المدينة. كما هو معروف قاسمهم الأنصار أموالهم وأرضهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار بأن المهاجرين ليسوا بأهل حرف فعرض على الأنصار أن تبقى أصول, أصول الأرض للأنصار بحيث يعمل بها الأنصار فقط والثمرة على النصف طبعا هم قسموهم الأصول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تبقى الأصول لكم والثمرة بينكم بحيث أنتم اللي تعملون فقط دون المهاجرين طبعا هذا شدة إثار الأنصار وإلا كان قالوا أصل للأرض أصولا وثمارا كلها لنا فالحاصل للأنصار رضي الله عنهم رضوا بذلك فلما حصلت أموال النظير جمع الأنصار وقال إن شئتم دقوا في أموالكم وقسمتها بينكم وانشئتم خرجوا من أموالكم وقسمتها بينهم دونكم أقول لا يا رسول الله بل يبقون في أموالنا وقسمها بينهم دوننا الله عز وجل يقول يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا حاجة يعني حسد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة شديدة التي ينفرد بها صاحبها فقر فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين المهاجرين أرض النضير فهنا الحديث كانت أموال بني النظير معفى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لمجب المسلمون عليه بخير ملكا وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلح العلماء مختلفون في طريقة قسمته كثيرا فهذا الحديث يفهم منه أن أرض النضير جميعا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم المسألة ليست محل اتفاق وما ذكرته آنفا من قسمها بين المهاجرين يدل على غير هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ما أفى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فالنبي صلى الله عليه وسلم له الخمس خمس الفين خمس الفين فكان يأخذ منه نفقته صلى الله عليه وسلم فقط أهل سنة ويجعل ويخرج الباقي في الكراع يعني الخيل والسلاح طبعا الخمس هذا يخرج أيضا في مصالح المسلمين تجهيز الجيوش، بناء المستشفيات بناء المدارس طباعة الكتب كل هذه المصالح العامة مصالح الأمة على كل حال فيحتمل أن الأن على هذا يكون ما يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل بأن المقصود أنها كانت ملكا له على ظاهر هذا الحديث أن ما يخرجه من المصارف الأخرى كان على سبيل التبرع يخرجه في الكراع والصلاح على سبيل التبرع ويحتمل أن يكون يشترك فيها مع غيره وأظن أن هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم للآية التي في سورة الحشر نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم له الحمس فيكون ما يخرجه صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب المستحق من المال أو القسم والله تعالى أعلم طبعا قد يرد على هذا سؤال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال كما حديث عائشة رضي الله عنه ولا يوقف في بيته نار وما شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام أو يومين يعني متتاليين أو متتابعين الحديث الوارد في هذا طيب ونفقت سنة فبعض أهل العلم كان نووي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا فكان لا يرد سائلا يعطي فالرب لم يبقى عنده شيء. نعم. تبغون نتوقف ولا نكمل؟ أكمل. الأسبوع القادم إن شاء الله لابد من الختمة. نقرأ حديثاً أو حديثين ولا نتوقف؟ ولا تجون الأسبوع القادم من المغرب إن شاء الله المغرب ونكمل شوي العشاء. بكرة نتوقف أيضاً. الآن؟ مكراش. ها؟ مكرا. مكرا؟ لا يا الآن نكمل قليلا بحيث الدرس الجاي يكون أنتم بالخيار بغيتوا المغرب و بغيتوا العشاء أو ها يكفي العشاء السبوع الجاي كملنا حديثين الآن عشاء السبوع الجاي نكمل نختم ختمه. ختمها ها؟ يبقى سبعة حديث خلاص حديثين ه؟ عندك اختبار؟ <تصفيق> الله يعين طيب خل أحد الأخوان يقرأ وتستطيع أنك تذهب؟ لا ما إحنا هنا نقصد الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي, أسبوع الجاي. إيه نعم لا الأسبوع الجاي إن شاء الله نختم بعد العشاء الساعة نعم تفضل نعم. الله يكرمك نعم الحمد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 ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل نعم، هذا الحديث في السبق يتعلق بباب الجهاد من جهة أن هذه المسابقات مما يتقوى به الناس على الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن هنا وضع في باب الجهاد يقول أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل ما معنى ما ضمر من الخيل الخيل المضمرة يعني هي, ال... هي التي تسمن في بداية عمورها ثم بعد ذلك يعني لا لا تعطى الأكل حتى يضمر بطنها ويصور وتعرأ كثيرا ايه. ايه نعم المضمرة هي التي تسمن تعلف جيدا ثم بعد ذلك توضع في مكان تدخل في مكان ويقلل عليها الطعام شيئا فشيئا وتجلل تغطى بأشياء حتى تعرق فيذهب عنها ذلك الشحوم التي وجدت بسبب تسمينها في السابق فلا يبقى فيها إلا ما يكون قوة لها هذه مضمرة تكون قوية فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى ما ضمر من الخيل من الحفياء وهذا موضع في المدينة إلى ثنية الوداع والثنية أصل فيها الطريق بين الجبلين قل لها ثنية الوداع بعضهم يقول لأن الذين يسافرون إلى مكة يكون هناك ملتقى أو مكان يودعون فيه من شيعهم وبعضهم يقول لسمية ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شيع في, في آخر خرجة له شيع فيها الناس على كل حال أو عفوا فيها الناس الذين شيعوه فقل لها ثنية الوداع لهذا السبب والله تعالى أعلم قد يكون هذا أو هذا لكن هذا لا يفيدنا كثيرا فهي في الطريق إلى مكة على كل حال يقول وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق هذه مسافة أقصر لأن التي لم تضمر ليس فيها من القوة والصبر والنشاط ما في الخيل التي قد ضمرت وزريق ما السيد بني زريق زريق هو ابن حارثة ابن ثعلبة او ابن عبد حارثة ابن ثعلبة الشاهد انه من الخزرج يقول قال ابن عمر وكنت في من اجرى يعني دخل في المسابقة قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسد بني زريق ميل هذا الجزء قال سفيان هذا في الصحيح في البخاري وليس في مسلم على كل حال هذا الحديث في يدل على جواز المسابقة على الخيل. والحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سابقة وبعضهم ضبطه هكذا لا سبق إلا في إيش في خف أو نصل أو حافر خف الجمل ويبقى النظر في النادر أو الذي لا يخطف في بالهم هل نادر في ذي العموم يدخل مثل الآن اللامه تعرفون اللامه؟ مثل الجمل بس حجم صغير شوي وحشية هي مثل الجمل وابار وخف الفيل له خف ولا له حافر خف فهل يجوز السباق على الفيلة او لا وبنان على هذه القاعدة هل النادر يدخل في العموم الا في خف نعم او نصل يعني مثل ضرب في السهام ويدخل فيه عموم الرمي أو حافر الخيول والحمير والبغال لوات الحوافر فهذه الأشياء سابق عليها وذلك كله مما يستعان به ويتقوى به على الجهاد فمن نظر الآن إلى رفض الحديث لا سبق السبق هو ما يعطى من المكافأة للمتسابقين لا سبق فقالوا كما هو قول عامة أهل العلم جمهور تجوز جميع عنواع المسابقات المباحة لكن السبق بعضهم قال يختص بهذه الأمور الثلاثة المذكورة الجائزة يعني وبعضهم يقول يقاس عليها ما تتقوى به الأمة يقاس عليها ما تتقوى به الأمة من ضبطه لا سبق معناها أنه أنها لا تجوز المسابقات إلا في هذه الأشياء الثلاثة حتى لو ما فيه مكافأة لو ما في جائزة لكن الذين أجازوه وهم جمهور قالوا حتى على هذا الضبط لا سبق قالوا لا سبق أكمل مثل لا رقية إلا من عين أو حمة أو نملة ونحو ذلك من الحديث التي ورد فيها مثل هذا الحصر لا يحل أو دعنا من هذا إلا فالحاصل يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن المغالبة يعني المسابقة الجائزة تحل بعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين هذا قول شيخ الإسلام في الاختيارات إذا كانت مما ينتفع به في الدين وهذا اختيار ابن قيم أيضا وعليه فتوى اللاجنة الدائمة باعتبار أنه أي شيء يستفاد منه ما الذي يستفاد منه المسابقات ثقافية، حفظ القرآن، حفظ الحديث، مسابقات في الفقه، في في في العلوم النافعة، فإن هذا يحل فيه الجائزة سباق. وما لا ينتفع به في الدين، ما لا ينتفع به في الدين، ولا يحرم، فإنه يحل المسابقة فيه. لكن من غير عوض من غير عوض الآن لو الناس أرادوا أن يتسابقون من يأكل هذه التفاحة المعلقة كما يفعل في بعض المدارس أو الحفلات ربطوا في تفاحات في خيوط في السقف وجابوها الشباب أو الأطفال وقالوا يلا من يقضم التفاحة ويأكلها ويمعلقة دون ما يستعمل يده هذا يتقوى به تقوى به الأمة أكل التفاحة لا فمثل هذا هل يجوز ولا يحرم يجوز لكن هل يجوز أن يعطى عليه جائزة أو مسابقة الجواب لا واضح من يلبس الثوب أسرع يعني مثل هذا تتقوى به الأمة من تتقوى به الأمة إلا على وجه كان يقال فقال أن السودانيين الثوب اللي يسمونه الأنصاري تجدون الجيب من وراء ومن قدام ولا لا فيقال أنهم لما كانوا يحاربون الإنجليز أرادوا أنهم بحيث لا يتوقف لحظة إذا سمع دعي الجهاد فما ينظر الثوب من أمام أو من خلف يلبسه فهو يصلح من هنا ومن هنا فيقال هذا أصل هذا الثوب اللي تجدون الجيب ولا لا يا شيخ فبأنصاري، طيب، فعلى كل حال، ابن القيم رحمه الله أورد قصة ركانة في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم له، ويقول إذا كان أكل المال، طبعا فيها النبي أنها أن النبي عليه وسلم يعني صارعه على شاة فأخذها النبي صلى الله عليه والحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، فابن القيم احتج به. يصحح الحديث ويقول إذا كان أكل المال بهذه المسابقة أكلا بحق فأكله بما يتضمن نصرة الدين وظهور أعلامه آياته أولى وأحرى يقول وعلى هذا فكل مغالبة يستعان بها على الجهاد تجوز بالعوض بخلاف المغالبات التي لا ينصر الدين بها لا ينصر الدين بها ولذلك الآن إذا جينا أنواع المسابقة نحن عرفنا الخف والحافر والنصل ويدخل فيها الرمي أن هذا يجوز المسابقة عليه بعوض، واضح هذا لا إشكال فيه بالإجمع لكن تبقى أنواع ثانية مثل السباق على الأقدام النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فهذا جائز واضح سلمها من الأكوع تسابق في نعم اليوم يوم أنا ابن الأكواع واليوم يوم الرضة، فسابق إلى المدينة على الأقدام، فدل ذلك على جوازه لكن هل يجوز؟ هل هو بعوض؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم سبق عاشر من غير عوض؟ وسلم من الأكواع من غير سابق من غير عوض؟ فهل يجوز المسابق هذا بناء على النظر فيما سبق؟ هل يستعان بذلك؟ على الجهاد وتقوى الأمة. بعضهم قال لا يستحام بالمشي. كل يحسن المشي والركض. وبعضهم قال لا إن السرعة هذا ما يستحام به. ويطلب كما أنه يقاتل الإنسان على فرس أو بغل أو حمار كذلك يقاتل على قدميه مشاة. فالإمام أحمد رحمه الله ومالك منعوها مع العوض مسابق على الأقدام. وأستهجو أيضا بالحديث لا سبقة وذكر الثلاث. فقالوا لا تجوز هي جائزة لكن من غير عوض وهكذا أيضا نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله أبو حنيفة وجه زهب وحنيفه ووجه عند الشافعية وشيخ الإسلام وابن القيم أجازوها بأي اعتبار اعتبار يتقوى بها وعلى كل حال هناك أنواع أخرى من المسابقات يعني مثلا المصارعة الذي ما يتقوى به على الجهاد إذا أخذنا ظاهر الحديث لا سابقة نقول تجوز من غير عوض طبعا بالشرط أن لا يكون كشف عورات ولا, ولا في ضرر على هذا بحيث يكون فيها ضرب شديد أو كما يعني لا وإنما فقط يصرعه على الأرض يعني فهذا لا إشكال فيه فهذا لا بأس به لكن هل يكون بعوض أو لا الذين منعوا من المسابقة على الأقدام بعوض منعوا من هذا قالوا هذا لا يتقوى به على الجهاد والحديث لا سباق أيضا يدل على هذا والذين قالوا كل ما يتقوى به قالوا هذا ما يتقوى به وهذا ليختار الشيخ الإسلام ومن قيم أن تجوز بالعوض في بالمصارع و... وكذلك الآن مسابقات أخرى الآن ملاكمة ما حكمها أصلا ها؟ الآن الملاكمة تعتمد على الضرب بالوجه ولا لا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب بالوجه ثم إنها خطرة أليس كذلك فإذا لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض طيب المسابقة بسلاح الشيش اللي يسمونه كذا شيش حديدة كأنها زير هذا جائز وبعوض طيب المسابقة بالكاراتيه والتوكويندو والجودو كذا هذه المسابقات الأصل فيها الجواز وهما يتقوى به فتجوز إلا إذا كانت اللعبة بحيث أنها يحصل فيها كسر للعظم أو ضرب تعتمد على ضرب الوجه أو جرح أو مثل ما بعض الألعاب ما أدري إيش اسمها في نوع من الألعاب هذه شرس يقتل ما ندريش يسوي كونغفو. وشي كون غفو كونغ... هذا مو بسم حيوان اي نعم فهذا الكون غفو كذا هي اللي قتل فيها و... يقول شرسة يقوله. ها؟ يقوله إن ضرب يكسر الظهر و... ولا لا اذا كانت كذلك فهي لا تجوز لا تجوز هذا اللي يقولون قتال شوارع ولا غير ها غير يكون غفور زيد على كل حال التي في فيها ضرر لا تجوز اللي فيها ضرر ضرب يكسر عظما أو يجرح أو نحو هذا لا تجوز واضح ومع ذلك تجوز طيب مدى السباق الآن على السفن قوارب مائية دب دراجات مائية مائية دب مائية اسمها دراجة مائية مائية كذا دبابات مائية جائز يتقوى به بعوض وبغير يعوض للراجات نارية ممكن يقال يجوز وبعوض سيارات يجوز وبعوض اللعب الكورة هذا ما يتقوى به ها؟ الجري يجوز سباق سباق على الأقدام لكن اللعب الكورة هذا ما يتقوى به ليظهر أنه لا يتقوى به ولذلك لا يجوز بعوض يجوز من غير عوض بضوابط إذا خلا من المحاذير إذا خلا من المحاذير وهكذا وعلى مسابقات كثيرة الأشياء المحرمة أو الأشياء التي مثل النرد والشطرنج أو لعب الورق ما أشفى ذلك ما يشغل عن ذكر الله عز وجل لا لا يسابق عليه لا بي عوض ولا بغير ولا بغير عوض والله تعالى أعلم وعلى كل حال أخذ العوض بالنسبة للخيل والجمال والبغال والحمير في شروط ذكرها العلماء منها أن تكون يعني وينختلفوا في التفاصيل يعني أن تكون البداية معروفة والنهاية معروفة والعوض معروف محدد وكذلك أيضا أن يكون الجنس واحد، وبل إنهم إن بعضهم قالوا يكون النوع واحد، وهذا يعني في خلاف. الجنس واحد مثلًا تكون خيل مع خيل، ما يكون خيل مع حمار. لكن الذين قالوا النوع واحد قالوا الهجين والعربي ما يصلح مع بعض لأن العربي سيسبق. نعم وعلى كل حال من شروط الأساسية كان الكلام بعوض أما بغير عوض الأمر سهل. كلام بعوض. قالوا إذا كانت النتيجة محسومة من البداية فلماذا السباق؟ نعم. وهكذا ذكروا شروطا أخرى هل يشترط المحلل أو لا الآن إذا كان العوض من الإمام من الأمير أو من الدولة فهذا بالإجماع جائز في السباقات اللي هي الثلاث الخيل والنصل والحافر لكن إذا كان من غير الإمام يكون من طرف متبرع غير المتسابقين فالجمهور على جواز هذا هو الراجح أن هذا جائز واحد قال أنا بعطيكم جائزة اللي يسبق طيب لو كان لو كان ذلك من المتسابقين معا كل واحد قال يا الله أنت ادفع ألف وأنا ادفع ألف نتسابق فالجمهور أن هذا لا يجوز لماذا قالوا لأن هذه مقامرة مقامرة بن تيمية رحمه الله ابن القيم قالوا جائز أن هذا يجوز ولا يشترط فيه المحلل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق ولم, ولم يذكر المحلل وقالوا أن الصحابة كانوا يتسابقون أنواع المسابقات وما ذكر أنهم اشترطوا المحلل ولا طلبوه والمقصود بالمحلل هو دخول طرف ثالث إذا كان اثنان فالطرف الثالث ما يدفع يعني الآن لو قلنا سبق ثلاثة كل واحد اثنان كل واحد يدفع ألف الثالث ما يدفع شيء فإن سبق حصل له ألفان واضح وإن سبق أحدهما أخذ نصيبه ونصيب صاحبه واضح وإن سبق معا فكل واحد يكون قد حصل نصيبه، وإن سبق أحدهم مع المحلل فنصف. على تفاصيل خلاف في بعض الجزئيات عند أهل العلم. أما من أحد المتسابقين إذا كان اللي دفع واحد فقط، فهذا جائز. عند جماعة من أهل العلم كالحنابلة والأحناف والشافعية وهو وجه عند المالكية لكن الخلاف المشهور الذي يقول الجمهور لا يجوز إذا كان منهما العوض منهما هذا اللي يقولون اشترط المحلل وعرفتهم مش المراد بالمحلل لعل هذا يكفي في المسابقات تفضل حسنا وعنه رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن أربعة عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس وأنا ابن خمسة ابن خمسة عشرة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربعة عشرة فلم يجزني غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال يعني معناها أن في آخر السنة الثالثة في أواخر السنة الثالثة فلم يوجزني وعرضت عليه يوم الخندق الخندق كانت في السنة الخامسة جمهور عامة أهل العلم يقولون كانت في السنة الخامسة يقولون كان عمره خمسة عشر سنة خمسة سنة غزوة الخندق نعم. عمره 15 سنة بعضهم يقول كان في بداية الرابعة عشر وبعض أهل العلم يقول كانوا يعدون في ذلك الوقت كانوا يعدون السنة يعني إذا قال بأن الآن من شهر محرم النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من شهر ربيع الأول واضح يقولون فكانوا يقولون نعم بالسنة الأولى ويلحقون به ما كان قبل ذلك من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واضح واضح هذا هنا فهو حينما يقول ابن 14 بعض العلماء يقول إنهم قالوا في السنة في في, في ابن عشرة في يوم في يوم أحد في السنة الثالثة فهو ابن أربعة عشرة نعم يعني بحساب السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شهر ربيع السنة الثالثة فالشاهد إنهم أرادوا أنهم يعني يقدمون الوقت من أجل أن يكون عمره خمستعش لأنه جاء في كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله احتج بهذا الحديث احتج به جماعة من السلف بأن هذا يصلح أن يكون حدا بين الغلام والرجل خمسة عشر سنة فقالوا إن ابن عمر رضي الله عنه كان ابن خمسة يوم خندق وكانت في السنة الخامسة للهجرة والعلماء رحمه الله اختلفوا متى يحكم بالبلوغ للإنسان؟ فبعضهم يقول إذا ظهرت علاماته وهذا هو الراجح المشهور بلا إشكال لكن لو لم تظهر علاماته فبعضهم يقول إذا بلغ خمسة عشر خمسة عشر سنة أخذ من هذا الحديث وبعضهم يقول سبعة عشر وبعضهم يقول ثمانة وعلى كل حال هذا أحسن ما يحتج به أن من لم تظهر عليه علامات البلوغ فإذا كمل كمل ما هو بداية خمستعش كمل خمستعش سنة لانه يحكم له بالبلوغ والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد لم يجز جماعة ذكر سبعة عشر شابا كلهم أبناء أربعتعش لم يجزهم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه وعرضوا عليهم ابناء خمسة عشر فأجازهم ابن عمر وزيد بن ثابت وسامة بن زيد زيد بن أرقم البراء بن عازب رافع بن خديج وسيد ابن بن ظهير عرابه بن أوس وأبو سعيد الخدري أوس بن ثابت سعد بن بحيرة البجلي سعد بن عقيب زيد بن جارية جابر بن عبد الله آخر غير إنه بقي جابر بن عبد الله من حرام رضي الله عنه غيره سمرة بن جندب ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه لما قيل إن رافع إن بأنه كان راميا فسمرة رضي الله عنه قال إنه يصرعه فتصارع فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال يمكن أن يجاز هذا يدل على أن من لم يبلغ الصبيان إنه يرد ومن كان ومن كان قويا يتحمل القتال وإن لم يبلغ فإنه يمكن أن في الحرب والله تعالى أعلم وهذا يترتب عليه أمر الآن حينما يجاز هل يعطى كسهم المقاتلين ولا يرضخ له لأن الصبيان والنساء الذين يشهدون الوقعة يرضخ لهم لا يكون لهم من سهام المقاتلين ومن ثم فإن الصبي إذا حضر لقوته أو للحاجة إلي أو نحو ذلك ألي يعطى مثل سهم المقاتل ولا يرضخ, يرضخ له وبعض أهل العلم يقول إذا كان مطيقا للقتال وأجيز لهذا السبب فهو كغيره كالرجل يكمل له السهم والله تعالى أعلم. اعتذر على هذا التأخير لكن يقول لماذا لا تكمل بقية الحديث في هذا الأسبوع اليوم الاثنين والثلاثة غدا وبعد غد لكي يتسنى الطلاب يتفره الاختبارات أنا ما أستطيع لأن عندي أشياء أحتاج لها أوقات وأحتاج لها كتابة لا بد أني أجحزها خلال هذا الأسبوع وعندي سفر إن شاء الله فما أستطيع ما أستطيع زك الله خير أصلا الله